يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على الانفسكم الوالدين والاقربين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 ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي من قبل وَمَن يَذْكُرِ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ وَكُتُبَهُۥ وَرُسُلَهُۥ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا بَعِيدًا إِن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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْمِعُونَ